السيدة هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن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 فترى القوم فيها صرعاك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل خ ا و ي ة فهل ترى لهم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 سيدنا س ي د سيدنا س ي د ا س ي د سيدنا س ي ا سيدنا س ي د ا سيدنا س ي د ن ي د ن ا سيدنا سيدنا سيدنا س ي ا سيدنا